يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيَرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ أَلَمْ يَعْلَمُوا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 119. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب 110. قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون 111. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم 112. نَحْفُ عَلَى قَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ قَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ